أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها من إنه ليأوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مستعو ليقولا لا يقولن ذهب السيئات عني إن in الذين صبروا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأهر كبير وَضَائِكُمْ بِهِ صَدَوْكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَى ما أنت نذير، إنما أنت نذير، والله على كل شيء. كما أنت نذير والله على كل شيء وكيل صدق الله العوين